لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة نقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما ileyka min rabbik wa illam